أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير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 113. ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا